أعو الله إلى الشيطان وعجيب Ja. WAH! <laughs> For the ha Whoa! <laughs> All wow. قالوا <تصفيق> بسم وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ لَرُضَ مِنْ فَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيْدِي وَاسْتَفْتَحُوا وَخَافَ كُلُّ